ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جذ ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رفقا وأنهم ظنوا كما ظنوا أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرة شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن سَمِيعَ الْأَنَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَقَدْ وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَأُ بُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنْ 121. دون ذلك كنا طرائق قددا 122. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا 123. لم ما سممنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف قطا ولا رهقا